وقد عشنا في اللقاء الماضي او حول النموذج الشامل الذي استعرضت فيه سوره الاصراء مجموعه من الاخلاق الرائعه وكانت تتحدث إلى الفرض المسلم إذا صح التعبير اليوم ان شاء الله نعيش مع فضيله الدكتور حول نماذج في التربيه الاخلاقيه للجماعه المسلمه كما جاءت في سوره الفرقان فضيله الدكتور اهلا بفضيلتك يا مرحبا حياك الله اليوم سننتقل من تربيه الفرض المسلم اخلاقيا الى اخلاقيات الجماعه المسلمه نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد كانت الجماعه المسلمة في مكه جماعه مستضعفه نعم. لم تمكن بعد وكانوا كما قال الله تعالى يخافون ان يتخطفهم الناس نعم وكانوا لا يستطيعون ان يقيموا دينهم ولا المنهاج العظيم الذي اوحاه الله إلى رسوله في مكه نعم. التي تعبد الاصنام وتقيم نظام الجاهليه في كل شؤون الحياة وفي الاعراف وفي التقاليد وفي الافراح وفي المآتم وفي كل شؤون الحياة كان المجتمع بايدي الكفار وهم رؤساؤه فلذلك كان المسلمون كالغرباء في مثل هذا المجتمع نعم. لكن علم الله عز وجل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 ال جماعه تحضر لهذا الامر العظيم نعم التي ستحكم العالم والجماعه التي تحضر لهذا الامر العظيم اذا لم تزود بالعقيدة في اسماء شعبها وبالاخلاق العظمه التي تتاسس عليها الحضارات والدول والافراد والجماعات والمجتمعات اذا لم يكن ذلك قاشت لا. تكون خفيفة الوزن طبيعه تتك ما تصطدم في بمتع الحياة أو بشؤون الحياه أو بسلطه الحياة تخذل نعم ولهذا كان لابد ان يكون التاسيس طويلا ومستانيا وقائما على مسجل العقيده بالأخلاق وبعباده الله سبحانه وتعالى حتى يصبح ال الإصلاح في المجتمع اصلاح الناس نعم. اصلاح الامه واصلاح الفرد اصلاح المراه اصلاح الجماعه يصبح دينا ملك هذا سنة. من من الحكم من وراء التطوير المده في مكه 13 سنه نعم هذا, هذا من اسبابها نعم. ثم آه آه بعد ذلك يعلم الله عز وجل ان الاخلاق ضروره ضروره حياه او موت لمجتمعات ستنفتح على الناس نعم ولهذا عني غاية العنايه بتربيه الجماعة المسلمة ابتداء من مكه وبتاسيس الأخلاق وهنا هنا نجد نماذج قرانيه كثيرة لهذا ليس في سوره الفرقان واحده هو انما نجد نماذج كثيره الوقت لا يتسع الا ان ناخذ الامثال القريبه منها في سوره الفرقان مثلا هناك النموذج الذي يسمى نموذج عباد الرحمن نعم تبدا الايات الكريمه تتكلم عن اخلاقيات عباد الرحمن نعم العباد الذين سارسون هذه الارض او المرشحون لوراثه كسرى وكيشرو الارض والمرشحون لوراثه اهل الشرك في مكه وعباد الرحمن عباد الرحمن عنوان خطير وكبير الله عباد الله. الرحمن نرجع لكل ما قلناه ان كل مجموعة اخلاقيه تبدا تبدا بالعوده بالتوحيد. الى توحيد الله نعم اه فانت آه. الان لا تقيم مجتمعا علمانيا او مجتمعا فوضويا او مجتمعا سياسيا انت تقيم مجتمعا تمتزج فيه العقيدة الأخل... العقيده بالاخلاق بالمعامله بالدين بال... <تصفيق> بالاخره كل هذا في منظومه واحدة لتصلح الفرد والمجتمع في الدنيا والاخره لكي يستحقوا وراثه دار الخلود لا. في جوار الرحمن الرحيم يوم القيامه فتبدا الان وعباد الرحمن اول خلوقيه لهم انهم عباد الرحمن عبدوا انفسهم لله لا. ثم يمشون على الارض هونا الكلام الذي قلناه قبل ذلك في انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا لكي الإنسان يعرف يعرف حقيقته وحجمه لا لكي يضمحل او يذوب إنما لكي يعتدل ياخذ جرعه الاعتدال لكي تعتدل موازينه في الحياة فلابد أن ان يعرف مقدار نفسه انه ليس الهام في الأرض ولا شبه اله ولا يقترب من هذه المساله ثم ايضا ليس هو حشرة ولا فراشه انما هو كائن مشرف مكرم له مسؤوليه عظمه في الحياة على نمط ما رسم الله له سبحانه وتعالى فلذلك يقول عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا هونا يعني تواضعا في غير ذله نعم وتواضعا في غير استكبار لا يمشي منتفخ الاوداج مستكبر على خلق الله يقول كانه يقول يعني ال... أن, أنا... ان انا صاحب الوجود والناس وال... والنعمه انا كذلك لا تذلل لا تموت كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتموتون ولا يمشون مشيه التموت والضعف كرى عمر بن خطب شابا يمشي متماوتا يمشي فقال له انت مريض قال له قال لماذا لماذا تمشي على الطريقه المتموته قال تواضعا لله قال آآ آآ يعني موتت علينا ديننا امشي بقوه ونشاط وهمه وانت تعلم مقدارك الحقيقي عند الله انك ضعيف بالنسبه للكون وللقوه الله سبحانه وتعالى لذلك انت عزيز بدين الله ذليل بينان الله فتح الله عليك ويقول عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا فرق بين هوان وبين هون هونا يعني يعني في لطف نعم وموده ورحمة للناس وتؤدب معهم وليس بذله الذله ممنوعه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين نعم نهى حرم الله الذله على المؤمنين ان يكونوا اذلاء وان يكونوا عبيد للشهوات وان يكونوا عبيد للطواغيت والمستبدين انما جعلهم عبيد الله وحده سبحانه وتعالى ثم لا يتكبرون نعم. وانما فيهم فيهم كما جاء في الحديث خيركم الذي يالف ويؤلف نعم. فهذا هذا هو المقصد يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون المستكبرون إذا خطبهم وسخروا منهم قالوا سلامه نعم. قالوا قولا حسنا هذا معنى انهم يردون السيئه بالحسنه لا. يحاولون ذلك إلا إذا ظلموا هنا اذا ينبغي أن ينتفضوا ليدفعوا عن انفسهم الظلم لا. لكن طالما انهم يستطيعون رد السيئه بالحسنه والتعامل مع الناس بالحسنى والأدب هذا هو المعنى يبقى الخلوقيه الثالثه عباد الرحمن الاولى وقال الذين يمشون على ارض هونا تواضعا غير ذله نعم. وإذا اذا ابتلووا بجماعه من الجاهلين الكفار أو المستكبرين أو الذي عندهم بذاءه بذاء في القول وانحراف وانحراف في الاخلاق يسميحون من الناس او لا يكون مثلهم ابدا لا يمكن نعم. يكون مثلهم ابدا فاذا والا اذا كان مثله فما الفضل له صحيح. لابد أن يتميز عليه وانه ايه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا الجاهلون نعم. فرق بين الجاهلون وبين الظالمون إذا كانوا ظالمين ومستبدين ويسخرون من الإيمان والإسلام هنا ينبغي أن يرد الانسان لكن إذا كان جاهل اذا كان جاهلا أو إذا كان حتى مستكبرا احمق من احمق في غرور نعم فهنا يرد عليه بالحسنى وبالموعظه الحسنه وبالكلمة الطيبه ليكون نموذجا في الارض مجدا اخلاقيا ينبئ عن عن عن العواقب عن التي تكون عليها لا. عليها هذا الدين بعد ذلك اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هذه عبادة هذه عباده للوحد القهار ولكنها جانبها الخلقي مهم جدا ان الذي يبيت لربه سجدا ساجدا وقائما قائما منتصبا على اقدامه وعلى رجليه واقف في ذل بين يدي الله ثم يزجد بجبهته اكرم وجه شيء فيه على الارض هذا يدل على انه امتثل لامر الله وانه خضع نفسه لله وهذا التخضيع عمل خُلُقي هو عبوديه و, و ونحي عقائديه لكنها لها مدلول خلوفي ان الإنسان اصبح مسلما لله مستسلما لامره سبحانه وتعالى والذين يبتون لربهم سجدا وقيامه وبهذا الالتزام لا تنتظر منه الا كل خلق حسن هذا الذي خضع وركع اذا اذا اصلح الاصل <تصفيق> تتابعت النتائج على على غراره ولذلك يقول سبحانه وتعالى والذين يبتون لربهم سجدا وقيامه والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم نعم. الخوف خلق الخوف في خوف يدفع الانسان للذله وفي خوف يدفع الانسان للعزه نعم. الخوف من النار يدفع الانسان لكل اصلاح في الارض لا يجعله لا يرتكب الحرام يجعله هادئا مع الناس يجعله مؤدبا مع الخلق يجعله لا يتطاول على عب انما أتقبل الصلاه انما تواضع بها لعرومتي ولم يستقل بها على خلق. على, خلقي. على خلقي ورحم الارمله والمسكينه بمعاني جليلة جدا فهذا المصلي ليس مصلي بس يتعبد وانما ينعكس عليه معنى اخلاقي انه انه قد ذلل نفسه لله الواحد القهار والله ما امره سبحانه وتعالى الا بالرحمه أه. والموده والعفه والطهارة ف... وثم البعد عن المحرمات فيعا عكس على خلقه اذا استسلم للاصل انعكس على خلقه في كل جوانب الحياه هذه المعاني الخلوقيه الجليله والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامه عذاب جهنم كالغرام يعني لاصقا لا, لا ينفك عن الانسان فهذا التنبيه التنبيه في الدعاء انه يتذكر في الدنيا ان هناك جهنم وعذابها لاصق لا ينفك لا منه الانسان حين اذا يتسلط على ضميره معنى قوة الله سبحانه وتعالى فيستجيب بدل كان الانسان يكابر بدل كان الانسان يحاول ان ان يتفلت وان ينمع مع مع اخلاقيات الفساد يجعل لنفسه وقفه اه يكبح قوابح شديده نعم حين يخف بائلاد الله وحين يتذكر موقف جهنم ولا اله الله والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامة انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا جعلوا للفقر من انفاق المجتمع هؤلاء الذين يبخلون بمال الله نعم. يرتكبون اعظم الجنيات في الامه وكذلك الذين ينفقونه في السفاه يدمرون ثروه الامه وهو مال الله نعم ومال الله سبحانه وتعالى لذلك والذين اذا لا بد أن ينفقوا لكن شرط أن يعتدلوا نعم. أن يقودوا الانفاق على الطريقه النمط الإسلامي ولا تجعل يدك مغلوله عنقك لا تبسطها كل البسط هنا والذين إذا انفقوا لم يسرفوا لم يبذروا نعم. لم يبددوا الاموال في تفاهات يبددوا الاموال في الامم السابقه تبدد الأموال الطواغيت يعتصرون الامم يعتصرون دماؤها فتصير اموال ضخمه نعم. يقيم بها النوافير يحبها التماثيل ابن لي صرحا وقال الابرج عند الفراعنه ولذلك سيدنا يوح وقف يصرخ في وجه قوم العماليق الجبارين اتبنونا بكل ريع ايها تعبثون وتتخذون المصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون يبقى هنا ولا بد من هذا فلذلك يعني على مستوى الافراد وعلى مستوى الامه هذه اموال وعلى الامه و مستوى العالم لا كله لا والذين لا اذا انفقوا لم يسرفوا المف... لو كان المسلمون الآن نماذج عليا في المجتمع في, الف... في البشر كان لا لا العالم تاثر بهم لكن المسلمين لما حلوا عن دينهم اصبحوا بلا هوية لا لا لا, لا, لا مثل الدول الأخرى التي اخلصت لضلالها ولا اصبحوا مخلصين لدينهم لذلك المؤمن المسلم يكون شاما في الأرض وإذا اذا قام مجتمع اسلامي صايح في الارض ان عتى فضل الله به على الامم والشعوب جميعا تقلده لانه سيصبح نموذج مشرق مناره للناس ولذلك والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله اله آخر نعم. هذه عقيده وخلق الله الذي يدعو مع الله اله آخر يرتكب اولا كفرا دينيا ثم يرتكب خسه اخلاقيه بالغه نعم no. انما الله الـ مش الكبير مش العظيم no. ويقول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول <تصفيق> الزور الشرك او الاتخاذ عليها من دون الله هذه خسه اخلاقيه مع الله كفر ديني قصه اخلاقيه بالغه لان الله هو الذي خلق وهو الذي رزق جاء في الحديث القدسي ما معناه اني والانسا والجن لنبا عظيم اخلق ويعبد غيري وارزقه ويشكر سواه هذه هذه معادله جدا من الانسان وهذا خلل ديني واخلاقي في ان واحد لان الانسان السوي الصحيح المنصف الذي يعلم نفسه الحسن الاحكام والادب يقول فورا أنا لا اعبد الا الذي خلقني ورزقني ولا اعطي الحق الا الا للمستحق في جانب, جانب من الحديث فهو يعمل ويؤدي لغير سيده ايكم يرضى ان يكون عبدا لا يرضى الانسان بهذا اطلاقا ولهذا جاءت الايات تتحدث عن العقيده من خلال هذه المنظومه الاخلاقيه, الأخلاقية. والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلونا النفس التي حرم الله لاحظ هذه وصايا اخلاقيه لسه لم تصير قصاص وحدود في المدينة هذه هي مكية هي المكيه نعم. والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون نعم. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى إلا من تاب التوبه أيضا عمل خلقي اساسي الله لانها الله. تدل على خلق الانصاف نعم انسان اخطا يعتذر صحيح انسان اخطا لابد ان يعتذر اللي يستكبر عن الاعتذار هو ابليس أيوه. ولذلك ادم اخطا وابليس اخطا نعم كبا ادم وابليس رفض ان يزجل لادم نعم ادم نكا وتاب واستغفر نعم. رجع نعم. الى خلق نعم. رضى من اخلاق الانصاف والاعتدال فقال ربنا ظلمنا انفسنا فقل لنا وارحمنا اقبله الله و و, و... وتاب عليه وقبله وكتب له الخلد في الجنه ان شاء الله ابليس ابى واستكبر نعم. ابى واستكبر وكان من الكافرين وقال كيف ازجر لادم أنا خير منه خلقتني من نار رغم أن الله علمه و بين له إلا أنه ابى وأصر على هذا الكفر فكان من المهلكين فرده الله برحمته واخرجه من جنته وحكم عليه بالشقاء الابدي والعزم الله اذا التوبة التي نبه الله عليها الا من تابوا ومن عمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات في الدنيا كيف اذا كان يعبد الاصنام ياتي بالتوحيد مكان الاصنام آه. طيب حسنة. حسنه الحسنات مع اعظم الحسنات مع قصه الخسائص جميعا ياتي بال... بالقول الحزم في مقابل القول السيء ياتي بال, بال... بال... الطيبات مقابل السيء وهكذا لا. الى أن يقول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور أخلاقية لو طبقتها الامم الشعوب لكانت شيئا بالغا لا. والذين تلاحظ أن هذه الاخلاق ليست اخلاقا فردية فقط والذين والذين. هي التاسيس لها فرد لا بد لابد يؤسس الاخلاق مش في الجماعه كلها هم كلهم صادقين الا قليلا يؤسس في الفرد كل فرد لا, لا, لا يزال المسلم يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا زال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فالمسؤوليه فردية نعم لكن الدعوه ال الاخلاق صالحه للتطبيق العام بحيث تغير المجتمعين الذين لا يشهدون الزور لها معنى يعني شهادة الزور الذي يشهد بالباطل نعم. في محكمة او امام في مجلس او كذا يقوله راى يتو راى يكذب في الشهاده نعم. فهذه جنايه خطيرة جدا وعمل خلق خسيس يدل نعم. على تضييع حقوق الناس <تصفيق> وابطال المصالح وكذا او هناك معنى اخر اخطر والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الزور مجرد المشاهده لا الزور لا يحضرون الزور لا يحضرون الاصنام لا يحضرون الملاهي الفاسده لا يحضرون مجالس الرقص والخنا لا يحضرون مجالس الخمر والضياع مسلسلات والافلام الفاتره لا يشهدون خاصه رمضان م. هذا رمضان جعل للاحتفال بعيد التشريع الالهي العظيم شرع الاحتفال فيه بالصيام في النهار والصلاه بالليل بقراءه القرآن بكسرة النفقات في الخير إذا اذا سبه احد او شاته فليقل اني صائم ولا يرد عليه باشياء كثيرة بلا تكفير رمضان بصدقه الفطر كل هذه الاحتفالات فإذا بالإنسان يلغيها ليسهر سهره رمضانيه حتى الفجر فين حول حول احواض السباحه أو حول مرافق أو حول في انديه فكيف هذا هذا لا. الغاء لحصيفه الاحتفال العظيم بهذا الشهر الكريم وبهذه المعاني الجليلة على نمطها الاسلامي الجديد اذا احنا نقول الذين لا يشهدون الزوره واذا مروا باللغو مروا كرامه يقول مر مره مره مره الكرام على لغو الكلام فالانسان اذا مر على مجلس فيه سباب فيه كذب في حقارة انسانيه نفسية او خلوقيه او كذا في رث وعري وكل هذا كيف الانسان كيف الانسان يشهد هذا كيف الانسان يضع نفسه في هذا الموضع ففورا لا ينبغي كي يمر على هذا مر الكرام على لغو الكلام معرضا عن ذلك فهذه خلوقيه كبرى من خلوقيه المؤمنين والمؤمنات والذين إذا ذكروا أيضا خلوقيه خطيرة نسأل الله ان نتخلق بها جميعا امين والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا, لم يخروا عليها صما وعميانا الإنسان إذا ذكر بالخير لو الإنسان نسي نسي مالا عند واحد ثم الانسان ذكره يفرح جدا طبعاً. لانه ب... ب... فإذا ذكره فإذا ب... ذكر ب... بخير الدنيا والاخره ينبغي أن يفرح, ينبغي يفرح, أن يفرح ويقبل لا. على هذا ويشكر راح كان عمر يقول رحمه الله مرئا اهدى الي عيوبي لا. وذكرني بامري ف الانسان اذا ذكر بآيات ربه التي تأمر بالخير وتنهى عن الشر وتدعوه إلى كل فضيله وتحثه على كل مبدا صالح وتباعده عن كل رذيله يجب ان ان ان ياخذ هذا بغاية الاقبال والقبول لا. ويرحب بمن يقول له هذا لكن للاسف بعض الناس يخرون عليها صمما وعميانا وهذه خلقيه والعياذ بالله العمل قلوب والنفوس فهذا اسال الله ان يجرئ ان يبعدنا عنها جميعا والمجرمين والمجرمات في كل مكان فالذين اذا ذكروا بئات ربهم يعني الخلق الصحيح ان يقبلوا عليها وان يتذكروا واذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون بعد العمى نعم وجلا قلوبهم وتفسروا الحقيقه مره اخرى فاخبلوا عليها اما الذي يخر عليها كانه اصم ولم يسمعها وكانه اعمى لم ي... لم يرها فهذا بلاء نعوذ بالله منه في كل احوال ولذلك هذه تذكره لكل مسلم ولكل مسلمه ولكل إنسان حتى انه اذا كان وقع في خلل في خطر واحد ارتشى واحد سرق اموال الناس واحد اكل ميراث اهله اخواته او ما الى ذلك كل هذا اذا اذا ذكر بايات ربه ينبغي ان يعود و و ويستغفر ويصلح ما افسده فبذلك يكون له الجزاء الاوفى واذا لم يفعل ذلك فلا يلومن الا نفسه يا عبادي في العلي القدس انما هي اعمالكم واوصيها لكم عليك. ثم اوفيكم اياها نعم. فمن وجد خيرا فليحمد يحمد الله يحمد. عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يمنن الا نفسه الايات الكريمه تستمر في رسم هذه الشخصيه بعد ذلك هناك ايات ايضا مجموعه في سوره الشوره نعم. لتربيه الجماعه المسلمه وسوره الشوره من اخر الصور التي يمكن, يمكن قبل الختام الـ الـ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا هذا لا نحن اقول نحن, نحن نعرف نحن نحن ان هي طبعا لا نستوعب نريد ان نفي <تصفيق> ضوءا لا نقول نلقي الضوء على القرآن القرآن هو نور, الضوء نور انما ناخذ <تصفيق> الضوءه من القرآن من ايات اخرى ايضا لتكميله الموضوع الجماعه المسلمه في مكه سوره الشوره من أواخر السور التي نزلت في مكه وهي من الحواميم السبعه اسماء الحميم كانه اسره قرانيه نعم. سبع صور نزلت كما هي مرتبة في المصحف نزلت بترتيبها نزلت غافر اولا ثم فصلت ثم الشوره الى اخره ففي سوره في سورة نزلت وكما قلنا ان سوره الشوره هذه لا تكون في النصوص الله هو الذي يضع المبادئ والاحكام نعم. والشورى في تبادل المصالح في حياه الناس نعم الله عز وجل انزل آيات لتربيه الجماعه المسلمة من اخطر الايات في القرآن الكريم يا no. جلالا وبناءا خلقيا الايه 36 الى 43 اقول أيضا لمن يريد ان يراجعها no. فنجد الايات فما اتيتهم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون اول مرة أخرى اول مدخل للأخلاق للذين امنوا وعلى ربنا نتوكل اذا العقيده هي مدخلنا الى الاخلاق اذا الذي يضع لنا الشرائع والاحكام والاخلاق وانماط القيم في المجتمع هو الله هو الله سبحانه <تصفيق> وتعالى والله لا يضع لنا ولا يشرع لنا إلا كل خير نعم. ولا ينهانا إلا عن كل شر يبقى نتاكد من هذه هذه امثله يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني اهل نعم. العبيد نحن عبيد الله وهو رحمنا بفضلي هذا ينبغي أن, أن ان نضع هذا التشريع الالهي على رؤوسنا ونستلقى بغاية الاقبال والقبول والفرع والسرور لماذا لأنه انقاذنا حتى من الناحيه الدنيويه المحضه إذا كان ياتي يقول لك لا يقول الانسان لا تكذب لا تزني لا تشرب لا ترتشي حتى هذا لصالحنا هذا مصلحه للمجتمع هنا الايات تقول على رب ما تقولون الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش نعم الذين اول خلوقيه يتخلى التخليه لا. مقدمه على التحليه الذين يتجنبون كبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون الغضب الانسان يكون يغفر يغفر لنفسه اخطائها او ما والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى وامرهم شورى بينهم, بينهم. ومما رزقناهم ينفقون الشوره في المجتمع الاسلامي اساس احدى اسس نكبتنا الان اننا ضيعنا الشوره الشوره في القرآن تبدأ من الطفل الاب والام يتشاوران في في في طام في طام الطفل من الرضاعه في سوره البقره ذكر ذلك نعم وفي في الحياة بنية الحياه بنيه الجماعه المسلمه لابد ان تقوم الجماعه المسلمة في مكه كانت مستضعفه نعم. لا تجد من <تصفيق> تلجئ اليه وكذا نعم. لسه ما زالت ومع ذلك مع ذلك تنزل الايه تامرهم بالشوره قالوا وامرهم شورى ب... مثل الصلاة مثل النفقات قيمة الشوره في الاسلام قيمه جدا في جماعه بنيه الجماعه المسلمه ثم نعم. ثم في الدوله بعد ذلك لما قامت قالوا اشاورهم في الأمر نعم. يبقى تصبح قضية الشوره في غير النصوص من نعم. الذي يضع النصوص الله رب العالمين شرع لكم من الدين من الذي اتفق في الشوره في شؤون الحياة المؤمنون والمؤمنات عليهم هذا بنية الجماعه المسلمه خلقية أساسية خلقيه فريضه دينية ملجمه أن يكون ما يقوم المجتمع الاسلامي كل شؤون حياته على الشور سواء في الاسره الصغيره سواء اذا كنتم ثلاثه في سفر فامروا عليكم احدكم فيبقى بالشوره كانت الجماعه مستضعفه زي الجماعه في رسول شاور في الحروب في وسط الحرب والدوله ليس كل في الجماعه المسلمة المستضعفه في مكه <تصفيق> التي لم تمكن بعد يجب عليها الشوره وافروهم <تصفيق> شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ثم بعد ذلك لما قامت الدوله نظام الدوله في الإسلام لابد عن الشوره ولذلك نزال الصلاة. الموضوع يحتاج إلى تفصيل كبير نعم نبينا عليه الصلاه والسلام كان نعم. كان اوفر الناس عقلا الله ومع وسلم. ذلك قال الله له فبما من الله انت لهم ولو كنت, كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك فافع عنهم واستغفر لهم وشاورهم وشاورهم في الامر نسال الله عز وجل نعم. أن ياخذ بناواصينا جميعا لخير ما يحب ويرضى هذه الأي... الايات في الاخلاق ما زال فيها معاني كبيره جدا نحن لا, لا, لا نستطيع ان نفوصل المعاني نعم نعم نوصي اخواننا ان يقرؤوا هذه المعاني الجريله في تربيه الجماعه المسلمة وهي ما تزال في مكه في طور الاستضعاف وعدم التمكين ليروا أن الإسلام يقوم على اسس صلبه من الاخلاق والعقيدة والايمان بالله الواحد جزاك الله فيكم سعيد. وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم شكر الله للاستاذين الاستاذ الدكتور عبد الصطار الله سعيد وقطوف بنا حول الايات التي تتحدث عن تربيه الجماعه المسلمة في سوره الفرقان وجانب من سوره الشوره وسنستكمل مع فضيلته حتى نلتقي به وبكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته <تصفيق>